قل بل ملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين وقال اليهود لهذه الامه كونوا يهودا تسلكوا سبيل الهدايا وقال النصارى كونوا نصارى تسلكوا سبيل الهدايا قل ايها النبي وهذا الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو يشمل جميع الدعاة وكل مؤمن يجب أن يقوم بواجب الدعوة قل أيها النبي ويا كل داعية مجيبا إياهم بل نتبع دين إبراهيم المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق ولم يكونوا ممن اشركوا مع الله أحدا طبعا فسر الحنيف بالمال الى الحق لكثره الضلالات وايضا يفسر بانه الثابت الثابت على دينه نعم قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباب والأسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا أيها المؤمنون لأصحاب هذه الدعوه الباطلة من يهود ونصارى آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزل إلينا وآمنا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 وهو السميع العليم فإن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إيمانا مثل إيمانكم فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله, الله وإن أعرضوا عن الإيمان بأن كذبوا بالأنبياء كلهم أو بعضهم فإنما هم في اختلاف وعداء فلا تحزن ايها النبي فإن الله سيكفيت أذاهم ويمنعك من شرهم وينصرك عليهم فهو السميع لأقوالهم والعليم بنياتهم وأفعالهم نعم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون إلزموا دين الله الذي فطركم عليه ظاهرا وباطنا فلا أحسن دينا من دين الله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 سَايُجِزَ بِعَمَلِهِ وَنَحْنُ مُخْلِصُونَ لِلَّهِ فِي الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا أَن تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله؟ ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عن ما تعملون؟ أم تقولون يا أهل الكتاب إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأمبياء من ولد يعقوب كانوا على ملة اليهودية أو النصرانية؟ قل أيها النبي مجيبا إياهم أأنتم أعلم أم الله؟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 ولكم ما كسبتم ولا تسالون عن اعمالكم ولا يسالون عن اعمالكم فلا يؤخذ احد بذنب احد ولا ولا ينتفع بعمل غيره بل كل سيجازى على ما قدم من فوائد الايات ان دعوى اهل الكتاب انهم على الحق لا تنفعهم وهم يكفرون بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله وبالأنبياء الذين بعثهم سبحانه للناس أن الله تعالى قد ركز في فطرة خلقه جميعا الإقرار بربوبيته وألوهيته وإنما يغلهم عنها الشيطان وأعوانه